واعملوا الصالحات لا يستخلفن لهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا من بعد خوفهم امنا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 لیندین امنو لیستین مرکت ائی مَلَكَتْ کم وین رم یل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 فَلْيَسْتَأْذِنُوكَ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عليهم فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَْسَ على الأعم حَج وَلَا عَ الأَجِ حَج وَلَا على المَرضِ حَجُ وَلَا عَ وَلَا عَ على على أَنْ فُسكُمْ أَنْ تَأقُلوا أَنْ تَأكُلُوا مِنْ بُيوتِكُمْ أَ بُيوتِ أَبَِكُمْ أَْ بُيوط او بيوت أمهاتكم او بيوت اخوالكم او بيوت اخواتكم أو بيوت, او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاء فاذا دخلتم بيوتا فسلموا فسلموا على انفسكم تحيه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 والله بكل شيء علیم